القارئ القديم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او من قسم منه قليلا او زد عليه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 رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاجْهَرْ عَلَيْهِمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَنْ كالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهيدا عَلَيْكُمْ شاهيدا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وبيلا فَكَيفَ تَنكُثُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْمَاءَ نُبْلًا شِيبَانِ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَيَكُونَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَلْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إن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 عَلِيْمًا أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيْمًا أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضًا وَآخَرُنَا يَطْغَوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ الله وَآقرونَ يُقاتِ لَ فيِي سَبين اللهه فَقَرَأ مَا تَ يَصَّمِ وَأَقمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكَةَ وَأَقَضُ اللهَّه قَرضًا حَسَن وَماَا تُقَدّمُ لِآ فُسكُم مِ قَيرٍ تَجدهُ ع الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العزيم